وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضُرًّا إِنَّ اللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ dan munafikin, dan munafikat, dan musyrikin, dan musyrikat, bukan. Nabi Allah, bukan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 لَن تَكَسْتَ إِنَّنَا يَمْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ أَوْفَى بما عاد عليه الله سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا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 وَمَن ومن اللَّهَ وَرَسُولَهُ ورسوله جَنَّاتٍ تَجْرِي تجري تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن 144. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 155. ومن, ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن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 وَأُخْرَى لَمْ تَقُدِّرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَقَّ اللَّهُ بِهَا وَأُخْرَى لَمْ تَقُدِّرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَقَّ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 قُمْنَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَنِيَ مَنْ كُنْ فَن أَيَبلُ وَمَحِلُّه وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَوْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَوْلَا إِذًا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 لا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين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 فاستغلظ فاستوى, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم